عندهم الغيب بهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظون لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم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 ما الحقه وما أدراك ما الحقه كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سصرها عليهم سبع ليال حصومة ستر القوم فيها صرع كأنهم أعجاز نخل قوية فهل ترى لهم من باقية؟